أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّمَّا نَهِينَا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنُعِمْنَا الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم, وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انقلقوا إلى ما إلى ما كنتم به تكذبون